عَلَ الْآرَاءِ يَنْظُرُونَ هَلْ فُوبِكَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ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 انغه كان في اهله مسرورا انه ظن الذين أن يعور بلا ان ربه كان به بصيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق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 والله اعلم بما يفون فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون